الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي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 ل يَععلمونَ أن اللهَّه يَعلَ ماَا يُصِّونَ وَماَا يُعلِنون وَمنِنهُم أُم مونَ لا يَععلمونَ الكِتابَ إِللاا أمانّ وَإِنهُم إِللا يظونَ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 مَلَأَ مِنْ كَسَفَ سَيِّئَاتٍ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ فَأُولَئِئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ قَذْناَا مِ فَابَبَن إِسر إِ لا تَعْبُدُونَ إِلَّى اللهَّه وَبالِالْوَالِدَيْ ححْسَانَ وَبالِالوالدَْنِ يحْسَانَ وَذِقُبَ وَتَمَا وَالْمَسكين وَقُونَّ صِحسْنَ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 وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِإِثْمِ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 وَ قددتَين موسَ الكتابَ ب وَوقين م بِه بوس وَآتَينا عسَابَنَ مغْعمل البيناتِ وَدناهُ بوح القُدُس أفك م فسُنُون بِمَا لا دَهْوَم فُسُكُ مستُسْتَكْ بَْتُمْ اسْتَك بَرُتُمْ فَفرَيقًا كَذذَّبِتُم وَفَيقًا تَقُدُنُون وَقالَاوا قُلُ بُناَا غُلْفَ ببلَلَّ عَنَهُم اللهَّهُ وَلََّا جَ أَهُم كِتابَابُ مِنْ عييدِ اللهَّهِ مُصَدِّقُل لِمَا معهُم وَكانوا وَكَانوا مِعقَبلِلُ يَسَْفِْحونَ على الذيينَ كَفَروا فَلََّ جَ أَهُم م عرَفُ كَفرَروا فَلعنَةُ الله على الكافِرين بِأس مَشتَرَوبه أَم فسَهُم أَ أن يَفُروا بِمَا أَ زَل اللههُ بَغيًا أَونَزِنَ الله أيَزنَ اللههُ مِن فَبْله على مَ شَ مِنْ ععباد فب بِغضَبٍ على غضب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 meeni